وعزائم موفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثن والفوز بالجنة والنجاة من النار يا عزيز يا غفار اللهم ربنا عز جارك وجل فناءك وتقدست أسماءك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم أجندك سبحانك وبحمدك اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين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 اللهم ما اللهم ما اللهم ما اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا برق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك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 وختاما نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة مع تحيات هاي كواليتي القاهرة هاتف رقم 7620298 فاكس 3375461 وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد سالم ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته